بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين 私たちは私たちの言 و ن ا ل でい ا ة و ちは私たちの言葉を読んでいる。私たちは私たちの言葉を読んでい الذين ل ه م س و ء ا ل ع ذ ا ب و ه م في النابلسي آ خ ر ة ه ل ل من لدن حكيم ع ل ي م إذ ق ا ل م و س ى ل أ ه ل ه 私たちはこの辺り ن 見て ا きたいと思います。<ت ص في ق> م ن النار في و م ن ح و ل ه ا و س ب ح ا ن ا ل ل ه رب ا ل ع ا ل م م ي يا ن و س ى إنه أ ن ا ا ل ل ه ا ل ع ز ز ي ا ل ح ك ي م وألق عصات فلما راها تهتز كانها جانوا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون إ ل ا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء ف إ ن ي غفور رحيم و أ د خ ل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آ ي ا ت إ ل ى فرعون وقومه إ ن ه م كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آ ي ا ت ن ا م ب ص ر ة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين ولقد آ ت ي ن ا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير م من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير و أ ت ي ن ا من كل شيء وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين، وخشرا للسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون حتى إذا. على النمل نمل نملت النمل دخلوا لا سليمان واد وج وجنوده وهم ا أيها مساكنكم لا يحطمنكم ت ت ي ر「私たちの声を聞いてく ا من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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أ ر ى الهدهد أ م كان من الغائبين ل أ ع ذ ب ن ه عذابا شديدا أ و ل أ ذ ب ح ن ه أ و ل ي أ ت ي ن ي بسلطان مبين فمكث َ غير َْ بعيد ٍَِ فقال َََ أ َ ح َ ط ت ُ بما َِ لم َْ تحط ُِ به ِِ وجئتك ََُِْ من ِْ سبا ََ ئ ب ِ ن َ ب ٍَ يقين ٍَِ إ ِ ن ِّ ي وجدت ََُْ م ْ ر ََ أ ة ً تملكهم َُُِْْ و َ أ ُ و ت ِ ي َ ت ْ من ِْ كل ُِّ شيء ٍَْ ولها َََ عرش ٌَْ عظيم ٌَِ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم, وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ا لا يسجدوا لله الذي يخرج ا ل خ ب أ في السماوات و ا ل أ ر ض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا العرش إله هو رب العرش العظيم قال سننظر أ ص د ق ت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا ف أ ل ق ه إ ل ي ه م ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أ ي ه ا ا ل م ل أ إ ن القي إ ل ي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا ايها ا ل م ل أ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدوا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 私 ك ちは今日はこのように思い出してくれているのですが、私たちは今日はこのように思い出してくれているのですが、私たちは今日はこのよれ سليمان قال بمال الله أتمدونني آتاني خير فما مما آتاكم فما آتاكم ان بل أنتم بهديتكم تفرحون خ ر ج ن منها ه م ه م ص ا ر و ن قال يا أ ي ه ا ا ل م أيكم ل أ أ ي ي ت ن ي ب ع ر ش ه ا ق ب ل أن ي أ ت و ن ي م س ل م ي ن ق ا ل ع ر ي ا من ا ل ج ن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عده ن علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أ ا ش ك ر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أ ت ه ت د ي أ م تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أ ه ك ذ ا عرشك قالت ك أ ن ه و أ ؤ ت ي ن ا العلم من قبلها وكنت مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إ ن ه ا كانت من قوم كافرين قيل لها د خ ل الصرح فلما ر أ ت ه حسبته لجه وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من ق و ر إ, ر ا ر ي ر قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى فإذا صالحا الله ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم اعبدوا أن ف ر ي قال ن يختصمون ق ا يا قوم لم تستعجلون ب ا ل س ي ئ ة قبل ا ل ح س ن ة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم ُُِْ عند َِ الله َِّ بل َْ أ َ ن ْ ت ُ م ْ قوم ٌَْ تفتنون ََُُْ وكان َََ في ِ ا ل ْ م َ د ِ ي ن َ ة ِ ت س ْ ع َ ة ُ رهط َ يفسدون َُُِْ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ ولا ََ يصلحون َُُِْ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه و أ ه ل ه ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أ ه ل ه و إ ن ا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان ع ا ق ب ة مكرهم أ ن ا دمرناهم وقومهم أ ج م ع ي ن فتلك بيوتهم خ ا و ي ة بما ظلموا إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يعلمون و أ ن ج ي ن ا الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون ولوطا اذ قال لقومه أ ت أ ت و ن ا ل ف ا ح ش ة و أ ن ت م تبصرون 「ファン م 何を و うかわからない」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 私たち ا 今日の夜を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日 ن を楽 ل む日々を楽しむ日々を楽しむ日々 م 楽しむ日々を楽 ا む日々を楽し ه 日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽し 「私の名前は私の名前は私の名前は ا の名前は ل の名前は私の و ا は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私 إ ِ ق ا ذ َ ا ت خائق ذات بهجه ما كان ََ لكم َُْ أ َ ن تنبتوا شجرها ََََ إ ِ ل َ ا ه مع ََ الله َِّ بل َْ هم ُْ قوم ٌَْ يعدلون َُِْ ن ََ أ م من جعل ا ل أ ر ض قرارا وجعل خلالها أ ن ه ا ر ا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اله مع الله بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أ اله مع الله قليلا ما تذكرون أمن في ظ ل م ا البر ت و ا ل ب ح ر و م ن يرسل ا ل ر ي ا ح ب ش ر ل ب ي ن يدي رحمته أ إ ل ه م ع ا ل ل ه ت ع ا ل ا ل ل ه ع م ا يشركون أ م ي ب د أ الخلق ثم 「そんなにいらっしゃいませ」「そんなにいらっしゃいませ」「そんなにいらっしゃいませ」 السماوات والأرض الغيب إلا الله أيان الدارك الآخرة علمهم بل هم م ون يبعثون في في شك「こんなに大 هم こと言って و たら」 وقال الذين كفروا أ اذا كنا ترابا واباؤنا انا لمخرجون لقد و ع د ن ا هذا نحن واباؤنا م و س و ن ه النابلسي أ ل ل ع ل و في ا ل أ ر ض ف ا س ل ا ك ي ف ك ا ن ع ا ق ب ة ا ل م ج ر م ي ن و ل ا تحزن عليهم و ل ا ت ك و ن ف ي ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين قل عسى أ ن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غ ا ئ ب ة في السماء و ا ل أ ر ض إ ل ا في كتاب مبين إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يقص على بني إ س ر ا ئ ي ل أ ك ث ر الذي هم فيه يختلفون وانه لهدى ورحمه للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله انك على الحق المبين 私の思い出は変わらずに言うことは変わらずに言うことは変わらずに言うことは変わらずに言うことは変わらずに واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم تكلمهم ان الناس كانوا ب آ ي ا ت ن ا لا يوقنون ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب ب آ ي ا ت ن ا فهم يوزعون حتى إ ذ ا جاءوا قال أ ك ذ ب ت م باياتي ولم تحيطوا بها علما أم م ا ذ ا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 في الأرض إلا من شاء الله من وكل أ ت و ه داخرين وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي ن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 ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون إ ل ا ما كنتم تعملون انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء و أ م ر ت أ ن أ ك و ن من المسلمين و أ ن أ ت ل و ا ل ق ر آ ن فمن اهتدى ف إ ن م ا يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إ ن م ا أ ن ا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم ُ آ ي ا ت ه فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون